السلام عليكم يا سامح وعليكم السلام يا آشلي كيف حالك؟ بخير الحمد لله ولكن جدولي مشغول هذا الفصل الدراسي كم مادة تدرسين هذا الفصل؟ أدرس أربع مواد وهل تناسبك كل المواعيد؟ هناك مشكلة في إحدى المواد وماذا ستفعلين؟ سأتحدث إلى الأستاذة لأرى رأيها وقد أغير هذه المادة وماذا عنك؟ أنا أدرس ثلاثة مواد فقط هذا الفصل الدراسي. أتمنى لك التوفيق. شكرا وأنا أيضا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. جدول مشغول. الفصل الدراسي مشكلة مادة اغير